ش ب ك ة ومنتديات الشيخ سعود الشريف تقدم لكم أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذريات ذ ر و فالحاملات وقرا فالجاريات ي س ر فالمقسمات امرا ان ما ت ع د و ن لصادق وان الدين لواقع والسماء ذات الحبك انكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من افك قتل الخرواصون الذين هم في غ م ر ة ساهون ي س أ ل و ن أ ي ا ن يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون م ا آ ت ا ه م ربهم إ ن ه م ك ا ن و ا ق ب ل ذلك م ح س ن ي ن كانوا ق ل ي ل من ا ل ل ي ل م ا يهجعون و ب ا ل أ س ح ا ر ه م ي س ت غ ف وفي ر و ن أ م و ا ل ه م حق ل ل س ا ئ و ا ل م م ح ر و وفي ا ل أ ر ض آ ي ا ت ل ل م و ق ن ي ن وفي ى أفلا م و ن و ف ي ا ل س م رزقكم وما ا ء و و ت ع د ن ف و ر ب ا ل س م ا و ا ل أ ر ض إ ل ه ل ح ق م ث ل م ا أ ن ك م تنطقون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 إلى ق و م مجرمين ن ل ر س ل ع ل ي ه م ح ج ا ر ة م ن قين مسومة عند ر ب ك ل ل م س ر ف ي ن فأخرجنا م الاسلاميه ؤ م ن ن وجدنا فما ف ي ا غير بيت من م ا ل س ل م ي ن و ت ر ك ن ا ف ي ه ا آية ل ح س ن ي خ ا ف و ن ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م وفي م و س س ى أ ر ل ن ا ه إ ل ى فرعون ب س ل ط ا ن م ب ي ن ن فتولى ب ر ه و ق اسماء ل ا ح ر أو ج ن ن ن و ف أ خ ذ ه و الله ف ا ل ح س ن م وفي عاد إ ذ أ ر س ل ن ا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أ ت ت عليه إ ل ا جعلته ك ر م ي م وفي ثمود إ ذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أ م ر ربهم فاخذتهم ا ل ص ا ع ق ة وهم ينظرون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 ومن كل شركه ي ء خ الهدى ل شركه دعويه ن غير ربحيه ذات ج ع ل و ا مضمون ع الله إلها آخر إني آخر ه ن ا ج ت م ب ع ي كذلك ما أ ت ى الذين من قبلهم من رسول إ ل ا قالوا سائر أ و مجنون أ ت و ا ص و ا به بل هم ق و طاغون فتول عنهم فما انت بملوك وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين خلقت الجن والانس إ ل ا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين